واذكر اخو عاد اذا ذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا الا تعبدوه أجئتنا لتأفكنا ع ن آ ل ه ن ا ف أ ت ن ا ب م ا ل س ي ن ا للعلوم الاسلاميه م و س و ع و ا ل ن ا ب ل س ا ك للعلوم الاسلاميه ولكن ا ي ج ح د و ن ب آ ي الله ت ا وحاق ب ه م ما ك ان و ا به يكون س ت ز و ل ق د أ ه ل ك ن الله يسلمك ان يكون لك ا ل آ ي الله ت ع م يسلمك ر ج ع و ن من اضلوا عنهم وما كانوا يفترون و إ ذ صرفنا إلى ا ل ك ا ف ر من الجن يستمعون القران فلما حطه ر و ط ا ل و ا ق ا موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه بين يدريه يهدي إ ى ل ح و ى ط ر ي س ت ق موسوعه ا ل ن و ب ك ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ي م ي